auzu billahi minash shaitonir shaytan ar-rajim arahu billahi ash-shaytan بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله الرحمن الرحيم الحمد لله <Narrativ> رب رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم I need you. Oh, no, no, no. الصراط المستقيم ان لياشرا طريق مستقيم ان المستقيم ان لياشرا المستقيم من الصراط المستقيم إيهدينا الصراط المستقيم إيهدينا الصراط المستقيم إيهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أدمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما أَلَّا لِينَ أَلْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَرْضُو بَعْلَيْهِمْ وَلَا Yeah. وَا نَادِ يَا الله أحد. قل الله أحد. قل الله أحد. قل الله أحد. الله صمد. الله صمد. الله صمد. الله. Allahus Samad Allahus Samad Allahus Samad Allahus Samad Allahus Samad Allahus Samad Allahus Samad Allahus Samad Lam yalid Allahul Ahad wa yulad wa yulad lam yalid wa yulad Allahul Ahad wa yulad lam yalid wa yulad Allahul Ahad wa yulad lam yalid wa yulad lam yalidu wa lam yulad lam yalidu wa yulad lam yalidu wa yulad walan yahiku tawanan yulad wa lam كفوا أحد أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، الله الصمد لم بسم, بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لَيْسَ وَلِيٌّ مِوْلَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا وَلِيُّ مَوْلَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا